وَبَنِينَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ الشِّدَادَ وَجَعَلْنَا سِرَاجَ وَهَاجَ وَأَزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا أَنْثَجَجَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبْوَ وَنَبَاتَ وَجَنَّةً الْفَافَ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 ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 تَصَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ مَنْ مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّ